بسم الله الرحمن الرحيم انفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم من فيقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما قَدَلِكَ وَبِلاَ خِرَتِهِمْ يُقِنُونَ أُولَائِكَ عَلَى هُدًى مِّرَبِّبِهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ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 في قلوبهم مرن فزادهم الله مرضا ولهم عذاب نريم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُوا آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا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 مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي غُلُمَاتٍ لَا يُبَصِرُونَ صُمٌّ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 يا أيها الناس عبود ربك الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في رشوة والسماء أبناء من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزل دادوا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدين فاتوب سورة من مثله ودعوا شهداء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 لهم جنات تجري من تحتها لنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها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 فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يُضِلُّ بِهِ كَفِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَفِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهان سبع سماوات وهو بكل شيء عليم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 ويسفح النماء ونحن نسمح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فَقَالَ أَنبُؤُونِي بِأَسْمَاءِ السماوات والأرض قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ لَاحِينٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّ السواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني هدى فمن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 يا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِي بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي فمنا قليلا وإيايا فت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 وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَغُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 Waezna jina kum minal fi zghon yasumun kum su al ghabi yuzbbihun abnaa kum waeysthyyun ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وَإِذَا تَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ وإخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنُّوا مِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ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 وَغَفَرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Fabadal yang telah dianiaya dengan yang lain yang dikatakan kepada mereka, maka kami menegur mereka yang telah dianiaya وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ لَا تَسْأَلُونِ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنِّي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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت لرض من بقلها وقفائها وثومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إهبطوا من الصف فإن لكم ما سألتم وضربت عليه مذلة والمسكنة وباء بغضب من الله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 Innallahziin amanu wal-lazizin haidu wa-nassara wa-al-sabina mana mana bilAllahy wal-yoomilakhir wa-amil رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ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 Kata, "Aku berdoa dengan Allah agar aku tidak menjadi orang yang tidak tahu." Kata, "Tolonglah kami, Tuhanmu, beri tahu kami apa itu." Kata, "Dia berkata, بين ذلك، ففعلوا ما تمرون. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إن إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرع الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا لا نجئت بالحق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 كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة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 يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحيادكم ليحيادكم به عدا ربكم افلا تعقلون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 وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة وَلَا اتَّخَدْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْنِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا خذنا ميفاق بني إسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسنا وذل قربا واليتاما والمسكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم Tawalli tumu, ila kili lam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 فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم برفم والعدوان وإن ياتوا سارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكمون في الحياة الدنيا ويوم القيامة وردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين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 صدقوا لما معهم وكانوا من قدل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا ينزل الله من فضله على من ويشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبئاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى البيئات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا مفاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجر بكفرهم قل بي سمايا مركم به إيمانه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 وَمَا كَانَ عَدُوٌّ وَلِيٌّ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ mana adu allah dan malaikatnya dan rasulnya dan Jabiril dan Mikail, fainallah وَلَقَدْ أَزَلْنَا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 أنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون ما السحر وما أزل على الملكين بباب لها رود وما رود وما يعلمان من حد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرَأَى وَزَوْجِهَا وَمَا هُم بِضَارِرِينَ بِهِ مِنْ حَدِينَ اللَّهِ إِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعْلَمُونَ مَا يَضْرُرُهُمْ وَلَا يَفْعُوهمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِيْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوَنَّهُمُ آمَنُوا وَاتْتَرَى قول مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وراعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَأَنِ الْكَافِرِينَ عَذَابٌ لَّمِيمَ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَوَدُّونَهُ مُنكَرًا والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية نول سهانات بخير منها أو مثلها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 ألا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسلكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدّل الكفر بيني ما نف سوا السبيل؟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 فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا نَّصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ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 كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّمْ ومنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها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 تخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات ولرم كل له قانتون بديع السماوات ولرم وإذا قضى أمرا فإن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 تشابهت قلوبهم قد بيّنّ لايات لقوم يوقنون إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنَ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَ ومن الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن ربّه فاولائك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وان فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس أَسْئِلْ شَيْئًا وَلَا يُقَبَّلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُضَّرُونَ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 قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنه واتخذوا مما قام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى <تصفيق> <تصفيق> أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدَنَا مِنًا وَارْزُقَهْ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِذِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُوا قَلِيلًا ثُمَّ أَمْطَرُّهُ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 أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يُقال له ربه واسلم قال اسلمت لرب العالمين واوصا بهاء برهيم بنيها ويعقوب يا بني ان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 ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا يهودا نصارى تهتدوا قل بل ملتي إبراهيم حنيفًا Wahai orang-orang yang kafir! Sesungguhnya aku bersumpah وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتيهم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 وَإِنَّ تَوَلَّوْا فَإِنَّ مَعْهُمْ فِي شِقَاقَةٌ فَسَيَكْفِي كَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَا نَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةٌ ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ونسباق كانوا هودن ونصارى قل أنتم أعلم أم الله وَمَنَ الرَّمُ مِنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ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 قُلِ ٱللَّهُ مَشْرِقُ وَمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَإِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن اتبعوا الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إِنَّ اللَّهَ هُبِنَ النَّاسِ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمِ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَانِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِن تَيَّتِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبَلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبَلَتَ بَعْمٌ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ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 أينما تكونوا ويات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ليلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْ عَلَيْكُمُ آيَاتِنَا وَيُزَكِّرْ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعْلِمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذَكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَشُكْرُو لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Ya ayuhah! Kalian yang aman, istighinu bersabar dan salat. Inna Allah ma' al-sabirin. قاتلوا في سبيل الله أموات بلحياء ولكن لا تشعرون ولا نزل أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص لَمْ نَمْلِكْ وَادِي وَلَا فَسْوَى وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وإن وإننا <تصفيق> <سؤال> إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك والمروة من شعائل الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ ал-ke zdję чисat dari butara normal dan terp smo unisian dalam ren Labor dan terpCS kita u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 مجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا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 وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرَيْنِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Wahai orang-orang yang kafir! Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dan mereka tidak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 تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين تبعوا لون لنا كرّتا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. Khalik yurimullah, amalum hasrat alaihim, wa ma hum bikhairin min al-nar. Ya ayuhan nas, kulu mmafi lard halal. وَيَبَا وَلا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع اذ نداء او Ya ayuhaal الذين آمنوا كلو من طيبات ما رزقناكم وشكروا لله إن كنتم إياه مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ 8 طَيِّبٌ طَيِّبٌ وَلَا عَادِيًا فَلَا عَلِيّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَعُونَ بِهِ ثَمَنًا Kali lenulaih, ulaih, kma yakulun fi butonim, illa raa, la yukalimuhullahu yama al qiyamati, walaa yuzkiihim. ولهم عذاب نليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين فِي في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ Walakin al-Birr mana man bil Allah, dan Yum lahir, dan Malaikat, dan Kitab, dan Nabiin,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 وَعَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْمَرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَاءَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَاءَكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل ان الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى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 فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ لَّيم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْبَأْسِ إِن تَظَاهَرُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الوصية للوالدين ولقربين بالمعروف حقًا على المتقين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 فَمَن خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفَ نَوِثَ مَن فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهِ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وما كان مريض نو على سفرين فعدة من أيام نخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.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 إذا دعَن فَالْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُوْمَنُ بِيَلَعْلَهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلَى نِسَاءِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن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 ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكم فاكلوا فريقا من اموال الناس بالرثم وانتم تعلمون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 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ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 فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِن تَهُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن يتهو فلعد وان إلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالْشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ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 فَإِنْ حُصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَذُلَّ الظَّلَالُ مَحِلَّهُ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 وما استعى بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة نذا رجعتم تلك عشرة كاملة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 فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَ يا أولي للباب ليس عليكم جناحنا تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم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 فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمُ أَوَشَدَّ ذِكْرًا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 والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا عليه ومن تاخر فلن اسمع عليه من اتقى وتد الله واعلم انكم الي تحشرون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 وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمِيتَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِلِثَامِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها خلوف السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم مما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 سَلْبَنِي إِسْرَائِيلَ كَمَا تَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ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 مت واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فبعث الله النبي هِينَ مَبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ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 مَا يَاتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالنَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا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 قول ما ان فقت من خير فللوالدين ولقربينا واليتامى والمساكين وابن السبيل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 فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِرُ قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاماق قل اصلاح لهم خير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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امته مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا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 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقَرَبُونَّ حَتَّى فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نساؤكم حرث لكم فاتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه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 لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لِلَّذِينَ يُولُونَ مِنَ النِّسَاءِ امْتِرَابًا تَرَبُّصَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ سَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 ولا يحل لهن أيكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يوم من نبي الله واليوم الآخر وبرعولتهن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 لا شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتمون ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما في مفتدت بها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون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 فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنى أن يقيما وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَسْتَبِقُوا لَهُنَّ الْخَيْرَ فَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ فَاقْضَاءُهُ ولا تمسكون نضرارا لتعتدوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَضَّلَ مَنْفَسَهُ وَلَا تَتَّخِذُ آيَاتِ اللَّهِ زُوَّاً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِرْكُمْ بِهَا وَاتَّقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن راد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفساً إلا وسعها، لا تضّر والدة بولدها، ولا مولوداً له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن راد في صلاة عن تراظم. وتشاور فلا جناح عليهما وإن رتموا أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكموا إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 وَإِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّمْتُمْ بِهِ مِنْ خِطَبَةِ النِّسَائِيَ وَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرَّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ولا تعزموا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا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 وَإِنَّ طَلَّقَتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ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 إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالنا وركبانا فإذا أمنوا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 فَإِنْ خَرَجَ نَفْلَ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ مما بني إسرائيل من بعد موسائل قالوا لنبي له مبعث لنا ملكاً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 قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدُ خْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ والله عليم بالظالمين، وقال لهم نبي أهمو، إن الله قد بعث لكم، قالوا تملك، قالوا أن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 تابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إنت في ذلك لآية لكم إن كواب فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكٌ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي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 فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا يَذْعُنْ عَلَيْنَا صَبْرًا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ قَدَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه من روح القدس ولو شاء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 أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفرهما، وهو العلي العظيم.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 طاعوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ألم تر إلى الذي حَمَّ انجئ ابراهيم في ربه اناته الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال إبراهيم فإن الله تَلَىٰهَا بالشمس من المشرق فات بها من المغرب تُرَابٍ الذي كفر والله لا يهدي القوم ۞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 قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانغر لا طعامك وشرابك لم يتسنه وانغر لا حمارك ولنجعلك آية للناس وَوْرِ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 وَمَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دِعُوُنَّ يَاتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 Ya ayuhal الذين امنوا لا تبطل صدقاتكم بالمن ولذاك الذي يوفق ما له الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ صَابَهَا وَابِلٌ أصابها وابل فآتتك لها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكمون أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها لنهار تجري من تحتها لنهار له فيها من كل فر فَمَرَاتٍ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَوْ ذَرِّيَةٌ ضَعَفَتْ وَلَهُ ذَرِّيَةٌ ضَعَفَتْ فَأَصَابَهَا يأْسٌ فِيهَا نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنون ألفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث منه تفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوه فيه واعلموا أن الله غني حميد.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 فَقَتْنَ نَوْنَذَرْتَ مِن نذر فإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا الظَّالِمِينَ مِنْ نَصِر إِنْ تُبْدِ الصَّدَقَاتُ فَنِعْمَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَنُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ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 TAgarifhum bisi ma'hum, la yasalunan nasil haafa, wma taufiqu min khairi, fa inna Allah Al-lazin yang mufiqun amalahum bil-laili dan nihari seruwa'lanita,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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرiba وأحل الله البيع وحرر من ربا فما جاءه موعظة من ربه فَلَقَدْ أَنزَلْنَا الْقَوَى وَالْقَوَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا تَعْقِلُوا أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ لَكُمْ ۚ وَلَا تَعْقِلُوا أَنْتُمْ انتهى فله ما سلف وامرؤه الى الله ومن عاد فاولائك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم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 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَبْأَسَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها لو ضعيفا ولا يستطيع أن يمله وفليمل الوليه بالعدل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 أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا لُخْرَى وَلَا يَابَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَاءً ذلكم أقصع عند الله وأقوى للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وأدنى ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناحن إلا تكتبها وأشهد إذا تبايعتم.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 وَنَيْتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 وَيُؤْثِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ إِلَٰهِهِمُ الرَّبُّ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّنَا مِن عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْ عِبَادِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قُفْرَا لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِلَّا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 Wafu'anna, wafil lana, walhamna. Antemaulana, faucurna, ala al-Qaum